لقد أزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أ فلا تعقلون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين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 وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ له ولتخذناه من لدنا لتخذناه من لدنا إنا إن فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمجه فإذاه وزاهق ولكم الويل مما تصفون وله مال في السماوات والأرض ومن عيده لا يستكبرون عن عبادته ومن عيده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم يؤمنون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 وجعلنا من الماء كل شيء حي أ فلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسيا تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا وجعلنا فيها فجاجا سبل لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون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 لو يعلم الذين كفرو حين لا يكفون عوجهم النار ولا عظهورهن ولا عظهورهن ولا هم يصرون بل تأتين بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها فلا يستطيعون ردها ولا هم يظهرون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 148-ولا ينذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون 149-ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا, ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين 141 كنا ظالمين ونضعوا الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها أتينا بها وكفابنا حاسبين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 سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننج المؤمنين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننج المؤمنين وزكريا إذناء ربه ربي لا تذرني فردا ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووَهَبْنَا لَهُ يَحِيَاء وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهِ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغْبَ وَرَهْبًا وَيَدْعُونَنَا رَغْبَ وَرَهْبًا وَكَانُوا لَنَا خَوَشِيعِينَ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 إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آله تما وردوها وكل فيها خالدون. وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم من الحسناء أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها لا يسمعون حسيسها وهم في مشتات أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم هذا يومكم الذي كن تم تعدون يوم نطوي السماء كطيج سجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا وعدا علينا إن كنا فاعلين.